بوك تو سوراك پять خمسة واربعون خمسة واربعون وكينو في السينما في السينما مي خوشم بايستيو كينو نريد الذهاب إلى السينما نريد الذهاب إلى السينما. اليوم يوجد فيلم اليوم يعرض فيلم جيد. فيلم زوسيم نووي. الفيلم جديد تماما. الفيلم جديد تماما. gdzie اين شباك التذاكر اين شباك التذاكر تيوست هل ما زالت يوجد اماكن خاليه هل ما زالت يوجد اماكن خاليه كولكي كشتوي اوهوخدني بكم تذاكر الدخول بكم تذاكر الدخول Колі пачынаецца сеанс. Мэта يبدا العرض؟ متى يبدا العرض؟ ياك دوга يدي فيلم؟ كم можна заброніраваць білеты؟ هل يمكن حجز تذاكر؟ هل يمكن حجز تذاكر؟ Я хачу сядзець на задніх шырагах. Уриду ан аджлис филь хальф. Урид Я хачу сядзець на пярядніх шырагах. Уриду ан аджлис филь амам. амам. Я хачу сядзець у сярэдзіне. Уриду ан аджлис филь васат. أريد أن أجلس في الوسط الفيلم بالزاهпляючий كان الفيلم مثيرا كان الفيلم مثيرا فيلم був لم يكن الفيلم مملا لم يكن الفيلم مملا Але кніга, паводле якой зняты фільм, была лепшая. Lekin al-kitab al-ma'khudh 'anhu al-film kana afdal. Lekin al-kitab al-ma'khudh 'anhu al-film kana afdal. Yakaya byla muzyka? Kayfa kanat al-musiqa? كيف كان الممثلون؟ كيف كان الممثلون؟ تيبلي سبتيتري на هل كانت هناك ترجمه حوارية بالإنجليزية؟ هل كانت هناك ترجمه حواريه بالانجليزيه؟ زايдите калі Бук 2, и скачайте опошнюю версию.